<تصفيق> <إن, إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأن وَطُمَأَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ يكسبون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم اجريهم تحتهم الانهار في جنات النعيم اجريهم تحتهم اريد في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحي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 ولو يعجل الله لنا في الشر اتعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ولو يعجل الله لنا الشر اتعجالهم بالخير لقضي إليهم فَنَدَرُ الَّذِينَ لَا يَطْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي ضَيَاعِهِمْ يَعْمَهُونَ فَنَدَرُ لَا يَطْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي ضَيَاعِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ اَلْإِنْسَانُ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ دَعَانَا لَجًا بِهِ أَوْ, قاعدا أو قاعدا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه فلما كشفنا عنه ذٰلِكَ ذُو غِنٍ لِّيُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذٰلِكَ ذُو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ مُنْذِرَاتٌ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ, وجاءتهم بينات وما كانوا ليؤمنوا وجاءتهم بسرهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا فذلك نجزي القوم المجرمين فذلك نجزي القوم ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ